جاوب يقول لي نعم احياط رياضي يقول بك يا نعيمه خرو جاوب عني قلبي مضرام تكذاني راني والتات من الحب سقيم وما مفقود ومعدوم بهاني يا الغرام كان غرت باقي ملي كواتني نعيم كنت طير في قفصومك دوم ما نفعني في الحب تمام حالتي مصره والقلب في نار ضريما هكذا حال اللي الحال بي علي ما عام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 وهمتك العظيمة عالية من قادم لليوم صايلة على العرب وعجام ما تضاهيك عجام ياه محاسنك الفخيمة سرها ما تحكيه كلوم أش نحكي قدتك وقوام غايته نور سطعبهاك رايته القويمة كل من شاهدها مكلوب شوقي يقول لي نعم احيط تت تحت عشاق طحات من هواك يما كيف هاني بهواك نهوم غرتك غرر بدرسم علب هجا ضوات نوارها يا نعيمه والجبهن سطاع بين نجوم والحواجب ننين توام والعيان الحراك حلا مشطباوني يما خرقات قليبي بسهم تركوا لي غنجورك نغام على ورد خدد كيرتي بمعيت الكلمة كيف بي كان كل مكلوم والمراش فسلب القوام والطوار جواهر فسلكها ضحات بسيمة ريق عدبي رايق مختوم جاو بيقولي لي طرياضي يقول ينعم شارد شرد فهم والضعاد والمعاص مالهم حتى قيمهم غير سر الحي القيوم والصدر في رياضه الفهم ونهدك يا طلعت الهلال نعيمهم والبطن باللار ومنعهم والرد فراميع الحزام والخصر يشكي من تقلوم وما لقيت دعيمة والرفاق شواب الفتخو ساق ما فخرو بيعجام يوم شفتو عربوط بلام دام يا نعيمة تركني بلهيب ومضرو من بها كاول في بقدام باهية وضريفة ومقدبة وفي تضخيمة كل شيء في جمالك منسوع بيقول ليين عام عام يا نعيمه فيك يا نعيمه زل في مضحك رقام هكذا كجرات حكام اللي بلا تعليم غير حكم العشق الملزوم دي هدية تعبدك الغلام والهدية المتالك تجلب كل غنيمة والفضل من ناسه معلوم والمقامات له المقام والمناصب لها هلها ومن درا ما يضر الغلا في سو قول يا احفاد الملم غير يكفي يقطع الياس دي بحر طميما ما يلوف في سبحه وع والسلام على الفهم قال محمد بال كبير ليك يا نعيمه i don't know what you're talking about, but I'm not sure what you're talking about, but